بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما أحسنها من كلمة وما أحسنها من ملاذ الفتن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفير الفتن فوسائل الاعلام كلها بجميع اللغات العالمية تتحدث عن الإسلام فالله أكبر فتل جبروت عاد وعدوان ثمود واستكبار فرعون وظلم طويل إن الله يملد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت, لم يفلت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار في الأزمات حين يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمع وحين تتكالب الأمم على ديننا كتكالب الأكلة على قصعتها وحين تصبح النجاة بابا مغلقا وتصيح ما العمل فإننا نقول المفتاح بأيدينا فالأمم الكبيرة قد اعتادت عبر التاريخ أن تجعل من الفواجع والمحن مناسبة لمراجعة النفس ومحاسبة الذات وحين تطل الفتنة برأسها فإن كل أرض بعدها هي أرض جرداء من لا يحييها إلا الدين وهو المفتاح الحقيقي إذا هبت ريح الفتنة وطغى موجها ولم يبقى ملجأ أو عاصم جاء النور وولد الفرج أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم في الفتن والأزمات لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 أما بعد معاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي وإياكم حول موضوع موقف المسلم في الفتن والأزمات والبشائر كثيرة إخوة الإيمان وليس هذا وقت الحديث عنها ولكن من المبشرات التي شوهدت ولوحظت في هذه الأزمة التي نعيشها التفاعل والمشاعر الإيجابية والتي تمثلت في اهتمام فئام كثيرة ومتنوعة من المجتمع المسلم على اختلاف توجهاتهم ومستوى ثقافاتهم وإن كان الكثير تفاعله مجرد كلام لكن لعله كلام متوجع يتبعه عمل ولعل هذه العواطف الجياشه لدى المسلمين تتحرك لخطوات وخطوات من أجل أن نترجم هذه العواطف لخطوات فاعلة ومن أجل ذلك كانت هذه المواقف ليعلم المسلم كيف يتعامل مع الأزمات كيف يكون موقفه من الفتن ما هو دوري ما الواجب علي ما موقفي كمسلم في الفتن والأزمات وهذا سؤال جميل يوضح حرص المسلم وحرقته من أجل أمته وعقيدته ونحسب أن مثل هذا السؤال لا يكون إلا من صدر غيور وقلب عقول ولسان سؤول. معاشر الاخوه هل حقا تهمنا الأحداث التي تجري في العالم اليوم والمعني الأول فيها هو عالمنا الإسلامي بمعنى هل نستشعر الخطر الداهم وهل لدينا الاستعداد لمراجعة النفس والاستيقاظ الجاد والعمل المثمر البناء أم أنها سياسة إطفاء الحرائق واسمحوا لي بهذا اللفظ إطفاء حرائق النفس الملتهبه ولو بمجرد الحديث أو التساؤل عن الدور والواجب علينا لكن هل فعلا إذا عرفنا الدور سنقوم به أم سنجادل ونكابر ونلتذ بالمناقشات والمطارحات التي تطفئ اللهيب الوقتي فإن الله إذا أراد بقوم خيرا وفقهم للعمل وإذا أراد بهم شرا ابتلاهم بالجدل وذلك لبعدهم عن منهج الإسلام قولا وعملا ومن هنا كان هذا الموضوع بلاغا للأمة وآداءا للأمانة وتوجيها لمنهج سلفنا الصالح عند الفتن والكوارث والحوادث وكيفية التعامل معها وليكون المسلم على بصيرة ودراية أسأل الله أن يعيدنا وإياكم وكل مسلم ومسلمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأقول مستعينا بالله أول هذه المواقف تجريد التوحيد لله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه لا إله إلا الله ولا مدبر للكون إلا الله ولا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار إلا الله فالتوحيد الخالص هو السبب الأعظم لتفريج الأزمات يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه جميعا فأما أعدائه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أما أوليائه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب في التوحيد ودعوة الذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه في التوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ووسائل الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهذا مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق إلى آخر كلامه رحمه الله ويقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع القاعدة الرابعة إن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة انتهى كلامه وفي الفتن والمحن ها نحن نرى البعض من الناس يصيبهم الفزع والهلع من المخلوقين عند الأزمات بل ربما سمعنا أو وصف بعض القوى بالصفات الإلهية كالقوة والقدرة وإدارة الكون مما لا يجوز نسبته إلا لله عز وجل وحده يقول ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى انتهى كلامه الثاني من المواقف الإيمان بالقضاء والقدر فإن من الأصول المقررة في باب الإيمان بالله عز وجل الإيمان بقضاء الله وقدره وأن شيئا لا يحدث في هذا الكون صغيرا أو كبيرا إلا بعلم الله عز وجل وإرادته وخلقه له فالمؤمن يعتقد جازما بأن الأمور كلها بقدر الله وأنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وأن قدره وقدرته فوق كل ما يريد ويكيد البشر مهما كانت قوتهم قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ويقول وكل صغير وكبير مستطر مكتوب رفعت الأقلام وجفت الصحف وقضي الأمر كتبت المقادير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إن هذه العقيدة إذا رسخت في قلب المؤمن وقرت في ضميره صارت البلية عطية والمحنة منحة فالإيمان بالله وقضائه وقدره وأسمائه وصفاته لا يحصل إلا بجزم المسلم أن ما يكتبه الله عز وجل ويقدره في هذا الكون فمن ورائه حكمة بالغة لأن الله منزه عن العبث واللعب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولو ظهر للناظر أنه شر ومكروه فالإنسان إدراكه محدود في الزمان والمكان نعم قد ننظر في هذه الأحداث أنها شر وربما يظن البعض أنها شر محض والإنسان منا له إدراك محدود ولأن من طبيعة الإنسان الجهل والظلم فإنه لا يمكن أن يدرك مآلات الأمور وعواقبها ولا يعلم بذلك إلا العليم الحكيم خالق الأشياء ومقدرها وعالم الغيب والشهادة يقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ويقول عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو عليم بكل شيء وكل شيء عنده بمقدار وما على العبد بعد ذلك إلا بذل الأسباب وإرجاع الأمر كله لله الموقف الثالث قول المسلم انا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ما أحسنها من كلمة وما أحسنها من ملاذ تزيد القلب ثباتا والنفس طمأنينة أتدري ماذا تعني؟ إنها تعني تفويض الأمور إلى الله والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله عليه بردا وسلاما ويقول الله تعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا جرى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فمن أراد أن يخرج من الأزمات من أراد أن ينجو من الفتن والكربات فليجعل شعاره ودثاره حسبنا الله ونعم الوكيل موقنا بها فإذا خفت من عدو أو رعبت من ظالم أو فزعت من خطب فاهتف صادقا من قلبك حسبنا الله ونعم الوكيل رابعا الثبات على الدين والعض عليه بالنواجذ نعم العظ بالنواجد على الثوابت والمسلمات في هذا الدين والثوابت هي القطعيات ومواضع الإجماع التي أقام الله بها الحجة بينة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولا مجال فيها للاجتهاد أو للرأي نعم لا تقبل النقاش عند المسلم الصادق الثوابت لا تقبل النقاش ولا التفاوض ومعلوم من الدين بالضرورة يقول الحق عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول الشافعي رحمه الله كل ما أقام به الله الحجة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه انتهى كلامه واليوم واليوم نحن نعيش في عصر العولمة والانترنت والانفجار المعرفي وكثرة المذاهب المضللة والأفكار الهدامة والتيارات الباطلة والتي قل من سلم من شرورها فلا تكادوا تبقى لنا قضية إلا وقد استهدفت بالاختلاف أو استهلكت بالمزايدة من بعض من يتتبع اختلافات العلماء واجتهاداتهم ليبرز منها عند الطلب ما يوافق غرضه وهواه ومن هذه الثوابت التي ربما اهتزت عند البعض من المسلمين وكثر فيها القيل والقال كأمثلة قضية الولاء والبراء وعالمية الإسلام ونسخه لكل الأديان وأنه صالح للحكم في كل زمان ومكان وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية مصادر التلقي لدى المسلم وغيرها من القضايا فما أحوج المسلم دائما ويتأكد هذا عند إثارة البلبلة والشبهات إلى أن يملأ قلبه باليقين والثقة بدينه وعقيدته ونصرته من رب العالمين وهذا هو الموقف الخامس اليقين بالله فقد وعد الله المؤمنين فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط انها النفس الموحده الواثقه تمتلئ بالطمانينه والسكينه حتى في اشد المواقف واصعب الظروف الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر ولكن لنأخذ بوصية الله لنا بقلوب مليئة بالثقة واليقين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والحق أن الياس والتثبيط والهزيمة النفسية والترف كل ذلك هو العدو الحقيقي أي والله لا نخاف عدونا من البشر لا نخاف عدونا من الناس لا نخاف عدونا من الكفار المشكلة العدو الداخل في أنفسنا من الهزيمة النفسية واليأس والتثبيط العقبة الكبرى التي تواجه المسلمين اليوم وإذا شخص الداء عريف الدواء سادسا الولاء والبراء فالمسلم في كل أحواله وخاصة في الفتن والأزمات مطالب بأن يربط على قلبه فلا يطلق له العنان فيحب من يشاء ويبغض من يشاء أو يوالي ويعادي حسب مصالحه وهواه بل هو مطالب بنض الله ولذا كان اوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله كما تبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يكون الميزان في القول والعمل والحب والبغض والموافقة والمخاصمه هذا إذا كان بين المؤمنين بعضهم مع بعض أما إذا كان بين المؤمنين والكافرين فالنصوص في بغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم في القرآن كثيرة مهما تكلم المتكلمون ومهما قال القائلون يقول الله تعالى في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم, لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكذلك النصوص التي تحذر وتنهى وتوضح خطورة موالاتهم كما قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويقول عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 مرتبط بعدم موالاه الكافرين وتوليهم فثبوت موالاه الكفار موجب لعدم الإيمان أو نقصه بل قد رتب الله تعالى على موالاه الكافرين سخطه والخلود في العذاب كما في الآية ومن هنا فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من مجرد ميل القلب أو اللسان أو القلم للكافرين ومناصرتهم على المسلمين خاصة عند الفتن والازمات فكيف بموافقتهم كيف بمعاونتهم في إيذاء المسلمين أو قتلهم ومن رحمة الله بالمسلمين أنه لم يدع أمر اكتشاف أعدائهم لقدراتهم ولكنه سبحانه وتعالى رضح أولئك الأعداء بوضوح وجلاء لا لبس فيهما فقد صرح في القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وفي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم وفي قوله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا فاليهود والنصارى أعداء حذر القرآن منهم بل اخبرنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وها نحن اليوم نرى الأمر عيانا جهارا فالمسلمون في نظرهم سبب كل بليه. فلا تعصب ولا إرهاب ولا تطرف ولا تشدد إلا من المسلمين هذا قولهم وإعلامهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أما فعلهم فالمصائب التي حلت بالمسلمين خير شاهد من احتلال لأراضيهم وانتهاك لحرماتهم ونهب لخيراتهم والسعي بكل جهد على ايجاد الظروف السياسية والاقتصاديه لتمكين قبضتهم من بلاد المسلمين ومحاوله القضاء على كل روافد ومنابع الخير للامه الإسلامية وما يجد اليوم من احداث لهو اوضح دليل للصغير والكبير في ازدواجيه المعايير لدى الكفار والانتقائيه المقيته التي تتعامل بها قوى الكفر اليوم مع المسلمين وأنا على يقين أن كل مسلم صادق يبرأ إلى الله الواحد الأحد مما يجري لإخواننا هناك من ضرب الصواريخ والطائرات وهدم بيوتهم على رؤوسهم في الصباح والمساء وتجريد الضعفاء من شيوخ وأطفال ونساء أليس في الأحداث عبر لأهل الاعتبار دول الحضارة والعدل والإنسانية والديمقراطية كما يدعون أقوى وأغنى الدول تتجبر وتستعرض عضلاتها في الفضاء جبروت عاد وعدوان ثمود واستكبار فرعون وتلاعب بالألفاظ وتزكية لأنفسهم على كل أحد سواهم وهجوم على هذه البلاد الطاهرة بلاد التوحيد فماذا بقي؟ لم يبق إلا أن تحل بهم سنة الذين خلوا من قبل وأن تتابع عليهم أيام الله وهذا والله ليس ببعيد لقد أعلنوا عداءهم ظهر ذلك جليا على فلتات ألسنتهم في خطاباتهم واتهاماتهم المستمرة بل على إعلامهم وفي صحفهم وهجومهم على مناهج هذه البلاد الإسلامية وغيرها وإن بهرجوا القول بعد ذلك وزخرفوه فلسنا بحاجة أصل لأقوالهم فأقوال ربنا في قرآننا وأحاديث نبينا ووقائع تاريخنا كلها شواهد ناطقات وبراهين واضحات على أن الانتقام الرباني ليس له حدود ولا لصوره نهايه وما يعلم جنود ربك الا هو ولكن إن الله يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فما أحوج المسلمين اليوم؟ إلى أن يعودوا إلى تحقيق في فيما بينهم والمعادات مع أعدائهم فقد تداعت عليهم قوى الكفر والظلم والطغيان من كل حدب وصوب وتنادى الجميع للقضاء على هذا الدين بوسائلهم المختلفة وأعظم سلاح لمواجهتهم هو اتحاد المسلمين وتلاحمهم صفا واحدا يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله وحتى لا يشبه الأمر فإن الذين ينادون بأن الإسلام دين سلام قد صدقوا فالإسلام دين سلام وعقيدة حب ووئام ونظام يستهدف أن يعيش العالم كله بظله وأن يقيم فيه منهجه وأن يجمع الناس تحت لوائه أخوة متحابين ومتعاونين والمسلم مطالب بالسماحة مع أعدائه حين دعوتهم لكنه منهي عن موالاتهم ومناصرتهم والتحالف معهم على المسلمين لأنه مهما أبدا من السماحة والموده فلن يرضى عنه الأعداء حتى يقضوا على دينه وحتى ينسلخ من عقيدته والكلام في هذا الباب يطول لكن حسب ما أشرت إليه هنا وأختم هذا الموقف بتنبيه مهم وهو أن نعلم أن للولاء والبراء مسائل وأحكاما وشروطا وأن هناك عهودا وعقودا فعند تنزيلها على وقائع وأحداث معينة يجب الرجوع فيها للراسخين في العلم حتى لا نقع في فتنة أكبر وأشنع وهي فتنة التكفير والتكفير أمره خطير وعظيم وله شروطه ومسائله وما فتنة الخوارج إلا مثال حي يذكر ويروى للاتعاض والاعتبار سابعاً من المواقف التوبة ومراجعة النفس فالأمم الكبيرة قد اعتادت عبر التاريخ أن تجعل من الفواجع والمحن مناسبة لمراجعة النفس ومحاسبة الذات ووسيلة لتقييم الحاضر واستشراف المستقبل ومن فضل الله ورحمته لهذه الأمة أن تصيبها القوارع إذا عصت الله ورسوله وعدلت عن شرعه فترجع إلى رشدها وتستدرك ما فاتها كما حصل في معركة أحد عندما خالف الرمات توصية قائدهم صلى الله عليه وسلم فقتل منهم سبعون فتعجبوا وقالوا أن هذا فجاءهم الجواب أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين فالمهم ان السبب من عندي انفسكم وحين هزم هزيمه اخرى في بدايه معركه حنين تعجبوا فنزل الوحي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذن أتيتم من قبل أنفسكم حين اغتررتم بعدتكم وعددكم وكثرتكم وبأسكم فقلتم لن نغلب اليوم من قله ونسيتم قوة الله عز وجل والاعتماد عليه وكمال التوكل عليه فأدبكم الله بالهزيمة التي ردتكم إلى صوابكم ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب ولا رحم وسنته لا تتغير ولا تتبدل حتى في حق أوليائه فضلا عن أعدائه فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حتى ولو حصلت المخالفة من خير القرون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم فالله تعالى يريد القلوب خالصة له ليس فيها اعتماد إلا عليه ويريد منا اتباعا صادقا لأمره ونهيه وذلك باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن فهذان الأمران هما المنطلق لمواجهة الأزمات والفتن إذن فلا عجب. ولا غرابة أن تصيبنا الأزمات وأن توجعنا النكبات لكثرة مخالفة الأمة لأمل ربها تأملوا نعم تأملوا في بلاد الإسلام في عرضها وطولها ففيها من ارتبط سنة وهديا غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتها حيث تقيم اقتصادها وسياستها واجتماعها وعلاقاتها على قوانين غربية وانظروا إلى الشرك الذي لا يغفره الله الا ان تاب صاحبه عيانا في مساجد ملئت بالقبور والطواف بها والاستغاثه بالأموات وتقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها وانظروا إلى التشبه بالكافرين والكافرات في أخلاقهم وعاداتهم السيئة وموالاتهم بل انظروا لجوء الناس عند الشدائد للأسباب المادية والتعلق بها من دون الله عز وجل تأملوا في المجتمعات الإسلامية وانظروا لانتشار السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين انظروا للبدع والضلالات في الاحتفالات والضلالات البدعية بالمناسبات الدينية كالإسراء والمعراج والهجرة النبوية وبدعة المولد وغيرها مما لا نعلم له أصل في كتاب الله تعالى بل انظروا إلى التمسك بأقوال الرجال حتى أصبحت عند البعض تفوق الكتاب والسنة عند بعض الناس وللأسر انظروا إلى ضعف اليقين بالله إلى دخول اليأس والقنوط في قلوب كثير من المسلمين انظروا إلى أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء تنقض عراها في حياة الكثير من المسلمين انظروا إلى الانتشار الفساد الخلقي والإداري والاستسلام للمصالح الشخصية فكثير من المسلمين يقول نفسي نفسي ولو كان ذلك على حساب المصالح العامة بل ربما غش وسرق وكذب وزور على الأمة من أجل مصالحه الشخصيه حتى أصبحت الأمة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا انظروا إلى الربا إلى الزنا إلى اللواط إلى انتهاك الاعراض انظروا إلى الحسد والتناحر والاختلاف انظروا إلى نظرة الناس المادية لتحصيل الحياة واللذات والشهوات وتعليق الأهداف تعليق أهداف الأمة بأشياء لا قيمة لها كاللهو والغناء والطرب والمتعة الحرام والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سبحان الله أو تظنون أيها الإخوة والأخوات أن الله يعاقب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمخالفة واحدة ومعصية وننجو ونسلم نحن وهذه حالنا إخوة الإيمان اليوم المؤسف كل الأسف أن الأمة سواء على النطاق الفردي أو الجماعي لا تزال مصرة على ذنوبها ومعاصيها على رغم البلايا والأزمات التي تنزل بها بل ربما أن الأزمات لا تزيدها أحيانا إلا اصرارا على ما هي عليه. اسمحوا لي أن أتساءل بل أن نتساءل جميعا كم من واحد أو فرد منا غير من سلوكه بمناسبة الأزمات التي نزلت بالأمة فمثل هذه الفتن تكون سببا لاستقامات جماعية ورجوع للأمة بدينها فمن منا كأفراد راجع نفسه على ضوء هذه الأحداث التي تعيشها الأمة إننا نتساءل جميعا أين التغيير الذي يجب أن تشهده الأمة إذا كنا مؤمنين فعلا بقول الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أيها الإخوة إن لله سنة ثابتة في الكون وفي رفعة الأمم وذلتها ورقيها وسفولها وهذه السنة لا تتبدل ولا تتغير فمن أخذ بأسباب العزة والرفعة ارتفع ومن تركها أصابه الذل والهوان والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سطر هذه السنة ووضعها أمام اعين الناس الذين يريدون تغيير حالهم وحال أمتهم فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم إذن اسمعوها جيداً. اسمعوها جيدا فإننا نفرح بهذه الأعداد الكبيرة من أهل الخير والصلاح ولكن يؤلمنا الألم كله لما نرى هذه الأعداد مجرد أن تستمع أو تتحدث في المجالس دون أن تحرص أو تعمل أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو أن تسلك باب خير للدعوة إلى الله تعالى المفتاح بايدينا وسفينه النجات طوع بناننا فالخروج عن الأزمات والغلبة على النكبات يكمن في الرجوع الى ديننا الذي هو مكمل قوتنا وسر مجدنا وعنوان شرفنا كما قال فاروق هذه الامه نحن قوم اعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله وقفه صادقة مع النفس بدل القيل والقال وترحيل المسؤوليه للآخرين وقفه صادقة مع النفس بدل التحليلات للأحداث وإشغال الناس فيها على الفضائيات والإعلام وليكن إعلامنا يربي في الناس العمل واستثمار وتوظيف هذه الأحداث لصالح الأمة فهل نتوب إلى الله ونعترف بذنوبنا هل نستغفر الله ونقوي صلتنا بربنا فأول خطوة لمعالجة الأوضاع والخروج من النكبات سالما وغانما هي البدء بإصلاح النفس ومحاسبتها فهل يتخذ كل منا قرارا شجاعا مع نفسه ما دام في الأمر فسحة هل نراجع أنفسنا ونخطو خطوات فالإنسان دائما في صراع مع نفسه حتى ينتصر عليها فيفوز أو تنتصر عليه فيخسر أو يبقى الصراع قائما والمعركه سجالا إلى أن يدركه الموت وهو على ذلك كما قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الموقف الثامن ليعلم كل مسلم ومسلمة خاصة الشباب أن أعظم سلاح عند الفتن هو سلاح العلم الشرعي ومن تأمل في الأحاديث النبوية الواردة في الفتنة علم قوة هذا السلاح ونفعه عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض ويقول صلى الله عليه وسلم إنه سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وقلبه فالعلم الشرعي مطلب مهم بل هو أعظم سلاح لمواجهة الفتن والأزمات حتى يكون المسلم على بصيرة من أمر دينه وإذا فقد المسلم العلم الشرعي تخبط في هذه الفتن بل ربما هلك وكم إنسان هلك بلسانه كم من إنسان هلك بلسانه خلال هذه الأحداث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم وقال سماحة الشيخ بن بازر رحمه الله فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاه الهدى إلى آخر كلامه وإذا كانت مصادر التلقي للأخبار اليوم عند الكثير من المسلمين هي الفضائيات والمحطات الغربية والصحف والمجلات وحوارات المحللين ممن لا يحملون العلم الشرعي وتأصيله الا القليل منهم فهل يصح شرعا وعقلا أن نستسلم لها دون تمييز وتصحيح وتفريق بين الغث والسمين ومعرفة المقبول من المردود والمدسوس من المحسوس وهل يمكن أن نعتمد عليها عند التحليل والتوجيه دون أن نعرضها على مصادرنا الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إن أمة تتخلى عن مصادرها عند الأزمات ستتوالى عليها الخسائر والنكبات وستظل في مهب الريح للاراء والأطروحات وهل يقوم البيت إلا على اركان وهل يدوم صمود أمة دون إيمان إذن فالتحصيل العلمي والثقافي وخاصة العلم الشرعي له أثر كبير في إدارة الأزمات والتمسك بل الاستمساك بالثوابت خاصة عند هبوب رياح التغيير الموقف التاسع ولأن كثيرا من الناس بجبلتهم عاطفيون لا يعلمون العلم الشرعي أو يعلمون منه القليل فعليهم عند الأزمات بالتفاف حول العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة وقد أكد القرآن هذا في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذن ما هو طريق النجاح يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكما قيل اعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة فعليكم معاشر المسلمين بأهل العلم الثقات خاصة في الفتن والأزمات فهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وطوب لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر خاصة في زمن الفتن وكان ابن القيم رحمه الله يقول كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت الظنون أتيناه يعني شيخه ابن تيمية فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله ويتبدل أمنا وطمأنينة إلى آخر كلامه وكم يتمنى بل ويسعى أعداء الإسلام أن تكون هناك فجوات بين المسلمين وبين علمائهم ولذلك فالأعداء يتربصون بل أنهم على أتم استعداد لفعل كل شيء من أجل تشويه سمعة العلماء ونبذهم بالتطرف والانغلاق إلى آخر تلك الصفات الموقف العاشر كلنا يعلم أن ولاة الأمر والعلماء عليهم مسؤوليات عظيمة وأمانات جسام أمر الله بطاعتهم في غير معصية كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم يواجهون ما يواجهون أثناء الفتن والأزمات ولذلك قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ونحسبهم يجتهدون ويحرصون، فإن أخلصوا واجتهدوا فأصابوا فلهم اجران وإن أخطأوا بعد بذل الوسع فلهم أجر اجتهادهم ولهم الدعاء والنصح والتذكير ولا يصح أبداً أن يكون فاكهةً للمجالس وللقيل والقال وبذل أعراضهم على كل لسان بيد أنه لا يعني هذا عدم المدارسه والمناقشة من قبل المختصين أو طلاب العلم لمسائل الاجتهاد أو النوازل في الفتن والأزمات وبيان الحكم الشرعي فيها بل لا بأس من الحوار ولا بأس من المناقشة والنقد البناء فيما بينهم بل والاختلاف لكن دون اتهام النيات والمقاصد أو التجريح والنيل من الأشخاص وإلا فإننا سنقع في فتنة أخرى وهي فتنة الوقوع في العلماء والأمراء وإغار الصدور واستعداء الناس عليهم وهي فتنة أشد وأطم والفتنة أشد من القتل وأقول ذلك وأؤكد عليه خاصة. إذا علمنا الموقف التالي وهو الموقف الحادي عشر أمانة الكلمة خاصة من أربابها العلماء والأمراء والصحفيين والكتاب والمفكرين وعلى رأسهم العلماء فعلى العلماء وطلاب العلم والدعاه أن يقولوا كلمة الحق وأن يتقوا الله تعالى فيها وأن لا يجتهدوا بمفردهم في مسائل مصيرية تتعلق بالأمة وأن لا يتسرعوا في اصدار الحكم والفتوى في قضايا كان يعرض مثلها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يجمع لها أهل بدر إذا كان هذا عمر المحدث الملهم الذي جعل الله الحق على لسانه فمن دونه اولى بأن يتحرى ويتثبت ولا ينبري لمسائل الأزمات والفتن بمفرده مهما بلغ من العلم وهذا والله اورع له وأتقى وأحبط وهي أمانة عظيمة وثقيله عند الله تعالى فإن فعلوا واجتهدوا بمفردهم فليتقوا الله تعالى في كلمة الحق وفي وضوحها وتوازنها لهذا أثر كبير في الرضا والثقة والأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي عند الناس فالناس عندهم جهل وعاطفة والجهل يزول بالعلم وتأصيل المسائل وبيانها لهم والعاطفة تمتص بالصراحة وبيان الحق لكن على الناس أيضا أن يعلموا أنه ليس كل ما يعلم يقال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني فأما أحدهما فبتثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم قال أهل العلم كتم أبو هريرة بعض الأحاديث لأجل أن لا يكون هناك فتنة وخصوصا بعد أن اجتمع الناس على معاوية بعد فرقة أيضاً لما حدث أنس بن مالك بحديث قتل الرسول صلى الله عليه وسلم للعرنيين زمن الحجاج أنكر عليه الحسن البصري التابعي الجليل لأن الحجاج عاث في الدماء وربما أخذ هذا الحديث وتاوله على صنيعه فكان الأولى كتم الحديث عن الحجاج وهذا يؤكد أيضاً الموقف الثاني عشر للمسلم عند الفتن وهو حسن الظن فإن كنا نطالب بأمانة الكلمة وتوازنها من أهلها فإننا نطالب الناس بحسن الظن وخاصة فيما يقال أو يكتب من الثقات سواء اصابوا أم أخطأوا وعدم تحميل الكلام ما لا يحتمل فالناس عند الأزمات في ترقب وترصد وتخمين وظنون لكل ما يقال سهل على كل أحد متكئ على أريكته يلقي الكلام على عواهنه يثير به الفتنة دون أن يشعر اذا فلنبذل لكل مسؤول النصح والكلمة الطيبة نعم النصح والكلمة الطيبة بزيارة أو مهاتفة أو مكاتبة بدل القيل والقال وإغار الصدور فهم بشر يعملون ويجتهدون ويصيبون ويخطئون والنصح كلمة الحق عند المسؤول بصدق وإخلاص من أعظم الجهاد في سبيل الله ومن أهم أسباب الأمن والاستقرار والصلاح والإصلاح فأين نحن عنها؟ نسأل الله تعالى أن يوفق ولاه أمرنا وكل مسؤول لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين الموقف الثالث عشر أمسك عليك لسانك جزء من حديث نبوي قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من نجاه فقال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وفي لفظ امسك عليك لسانك وهو صحيح بشواهده وأنا لا أدعوك أخي هنا للعزلة وإنما أقول أمسك عليك لسانك إلا من خير كما في الحديث الآخر الصحيح فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير كما عند أحمد واعلم أخي أن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق وما أكثرهم اليوم وللأسف وغثاء الألسنة عند الأزمات والفتن يزكم الأنوف ويصم الاذان ويصيفك الغثيان والدوار فحديث كثير من المجالس اليوم يندى أو يندى له الجبين ويحرق القلب الغيور لا أقول مجالس العامة ودهماء الناس فقط بل وللأسف أقولها بكل أسى حتى مجالس البعض من الصالحين ومجالس المعلمين والمتعلمين تدليس وتلبيس وربما تزييف للحقائق وتقليب للأمور وتجريح وهمز ولمز وسوء ظن ودخول في المقاصد والنيات والنتيجة بث الوهم والفرقة والخصام والنزاع بين المسلمين وإخماد العزائم وإشعار الفتن بالقيل والقال ورضي الله عن عمر يوم قال إياكم والفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف أسمعت يا عبد الله؟ مثل وقع السيف فأين الذين يلقون الكلام على عواهنه دون تمحيص وتبيين يظنونه هينا وهو عند الله عظيم يقول ابن القيم رحمه الله إن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها أنت بغنى أخي أنت بغنى أن تتحدث فيما لا يعنيك أنت بغنى أن تكونك تمسك لسانك عن القيل والقال يقول ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به انتهى كلامه واسمع كلاما جميلا للإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قال فصل اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه بل هذا كثير أو غالب في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. وصدق رحمه الله. وفي مسند أحمد والترمذي وغيره من حديث بلال بن حارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه والعياذ بالله وكان علقمه رضي الله عنه تعالى يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في الفتنة بين الصحابة تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخذب بها السنتنا والربيع بن خثيم لما قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه استرجع وقرأ قول الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قال ابن العربي ولم يزد على هذا أبدا فهذا العقل والدين والكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب العالمين انتهى الكلام أيها الاخوه والأخوات إنها الاستقامة إنها الاستقامة الصادقة ليس مجرد المظهر والشكل إنها الاستقامة الصادقة قولا وعملا كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الرابع عشر الحذر من الإشاعات والتحرر من أسرها والثاني مهم جدا التحرر من أسرها وذلك كيف نحذر من الإشاعات وذلك بإحياء منهج السلف بتلقي الأخبار وروايتها والإشاعات تنشط وتكثر في وقت الفتن والأزمات بل ربما استغلها أعداء الإسلام كوسيلة لإثارة الفتن أو جس النبض أو رصد الرأي العام وهذه أمور تنبه لها ومن المعلوم أن التثبت مطلب شرعي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ويقول صلى الله عليه وسلم كما بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع واليوم الإنسان يبحث عن أي شيء فقط ليحدث به ليكون المتكلم في المجلس وحادثة الافك وما حصل فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من البلاء بل كاد الأمر أن يعصف بالمجتمع المسلم آنذاك كل ذلك بسبب الإشاعة فحرب الإشاعات حرب الإشاعات وحرب الأفكار وحرب الأعصاب كلها تقود لا محاله للهزيمة النفسية وهذا هو الموقف الخامس عشر الحذر من الهزيمة النفسية ففي أوقات الفتن تشتد الحرب النفسية وتتنوع أساليبها وقد تكون أكثر وقعا من الحرب العسكرية والله. الحرب النفسية وهي التي يمارسها الغرب اليوم علينا بالإرهاب ومسمى الارهاب ومحاربة المناهج حتى شككنا في أنفسنا كما عند البعض من النفوس وللأسف فكثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ خاصة بظل الانفتاح الإعلامي وكثرة وسائله فالصور والكلمات قذائف تنتقى بعناية وتصاغ بدقة هدفها التشكيك وزعزعة ثقة الناس في عقيدتهم أو قيادتهم أو غير ذلك هندسة كلامية دبلجة حية حبكة إعلامية تكرار وإكثار وكر وفر بالصوت والصورة والقلم حتى تخور النفوس وتموت الهمم وتكسب الجولة قبل بداية المعركة الحربية وهذا وربي أشد وأوجع على الأمة فاستعمار العقول والنفوس أشد من استعمار الأرض لأنه تقييد لعقل الإنسان وشل لتفكيره وسيطرة تامة على قدراته واليوم الكلمات أقوى من الطلقات وهذا يقودنا إلى الموقف السادس عشر وهو موقف مهم وخطير وهو الاهتمام بالإعلام وليس فقط العربي بل وبلغات عدة رئيسة ولا ندري أين المتخصصون مثلاً بدراسة اللغات الأجنبية من الإفادة من تقنيات العصر ومواصلة أمم الغرب والشرق بتعريفهم الإسلام والذب عنه بلغات القوم فإن على كل مسلم متخصص أو مهتم بالإعلام واجبا عظيما تجاه دينه وعقيدته وأمته خاصه في مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأيام وعند الفتن والأزمات وقد فضحت كثير من الأزمات فضحت الاعلام العربي وأبانت عورته وعجزه عن مواجهة الحملة الإعلامية الغربية المسعورة في الإساءة للإسلام وبلاد المسلمين بل ربما كان البعض منها عونا أو صوتا له وللأسف وهل يشك أحد أن الإعلام من اخطر الأسلحة الفتاكة المؤثرة؟ عند الفتن والأزمات فإلى متى تظل عقول كثير من شباب المسلمين إلى متى إلى متى يا شباب الإسلام إلى متى يا بنات الإسلام إلى متى تظل عقول الكثير من المسلمين مغيبة نعم مغيبة في أوحال الشهوات غافلة عن قضايا أمتها رغم كثرة الفتن والأحداث الغريبة العجيبة التي توقظ القلوب الصم البكم. بل وإلى متى سيظل الإعلام العربي ومن ثم العقل المسلم عرضة للسيطرة من قبل الإعلام الغربي الذي يتلاعب بالعاطفة الإسلامية وبالشارع الإسلامي بالتهويل تاره وبالتعميه تاره وتحليل كل حدث بحسب مصالحه وأهدافه وفي المقابل سطحية الثقافه والمعرفة والعلم لدى الكثير من أفراد المسلمين وعندها فلا نستغرب أن نسمع الآراء والأطروحات البعيدة كل البعد عن ميزان الشرع بل والبعيدة عن الحكمة والعقل وتكمن الخطورة والتي يغفل عنها الكثير من المسلمين خاصة عند الأزمات أن أكبر وكالات الأنباء والقنوات الفضائية تسيطر عليها الأموال اليهودية والتي لا تخفي ولا أهل للمنظمات الصهيونية ومن ثم تدير الأحداث والأزمات بمكر وذكاء لصالحها وهذا يدعونا إلى التنبه لموقف مهم يجب التنبه له والتذكير به في كل حين وخاصة عند الفتن وهو الموقف السابع عشر تماسك الصف الداخلي تماسك الصف الداخلي وتفويت الفرص على الأعداء ببث الفرقة من خلال مكرهم واعلامهم والحذر من المثبطين والمخذلين المنتفعين من المنافقين وما أكثر المرجفين فنسمع مثلا من يغمز ويلمز في قوله أو قلمه فيتهم مثلا مناهجنا التعليمية أو مدارس تحفيظ القرآن وحلقاته أو المؤسسات والجمعيات الخيرية وأنها من منابع واوكال الإرهاب واخر يسخر أو يشكك بالعلماء وثالث بالمسؤولين والأمراء وهكذا حتى لا يبقى من يؤخذ بقوله أو يعمل برأيه فتنخر السوسة في المجتمع فيختل الأمن وتحل الفوضى وعندها ربما لا يأمن الإنسان حتى على نفسه لا يستطيع أن يخطو خطوات ليصلي في بيت الله قال النووي رحمه الله في ترجمته لصحيح مسلم باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ومثل هذا كثير في نقلات العلماء وحرصهم على لزوم الجماعة ووحدة الصف وعن الشعبي قال لما كان الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية أراد الحسن الخروج من المدينة فقال له معاوية ما أنت بالذي تخرج حتى تخطب في الناس قال الشعبي فسمعته على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حتى كان لي فتركته لمعاوية وإنما فعلت ذلك لحقن دمائكم ثم نزل رضي الله عنه إنه الفقه إنه الحرص على تماسك الصف المسلم مهما كانت الظروف والأحوال فلنحذر إخوة الإيمان الأهواء والأقاويل والاراء والدخول في النيات والمقاصد وسوء الظن وكثرة النجوى وكلها والله أمراض خطيرة تعصف بالصف المسلم وكما قال الحق عز وجل والفتنة أشد من القتل وأوصي نفسي الضعيفه وإخواني بالاعتصام بالكتاب والسنة ففيهما نجاة وأي نجاح ألست نريد رضا الله؟ ألا ما عند الله؟ ففي حال الشدائد والفتن والأمور تموج اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أيضاً وأنبه وأؤكد على هذا الأمر علينا جميعنا السعي في توحيد صف المسلمين عامه وتخليص القلب من الأحقاد التي زرعها المرجفون في قلوبنا حقداً على بعضنا فأنسونا أخوة الإسلام فهذا سعودي وهذا مصري وهذا كذا وهذا كذا حتى نسينا اخوه الإسلام الحقيقية فتقوى الله هي الرابط الحقيقي وهي فوق كل عرف أو لون أو جنسية أما التقسيمات فهي من ضعف إيماننا ومن أمراض قلوبنا ودس أعدائنا إذا فلنجعل آصرة الدين فوق كل الأواصر فهي التي جعلت سلمان الفارسي وبلال الحبشي رضي الله تعالى عنهما وأمثالهما مع أبي بكن القرشي أما أبو لهب وإن كان من قريش ومن ولد إسماعيل بل عم خير الثقلين صلى الله عليه وسلم فقد أخبر القرآن أنه سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته لأنه أعرض عن الدين وآذى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الموقف الثامن عشر التأني وعدم العجلة والسكينة والحكمة في معالجة الأمور فالمعروف أن النفوس وقت الفتن تضطرب وتقلق بل تخاف وربما أصابها الهلع والفزع وكثير من الناس وخاصة الشباب المليئه بالفورة والاتقاد والغليان يريدون القفز فوق الواقع فتجد أنهم يطالبون بأمور صعبة المنال أو يبحثون عن حلول عاجلة وسريعة وربما في بعض الأحيين غير ممكنة وهذا كله استعجال في تغيير واقع الأمة ولا شك أن الغيرة على واقع الأمة والانزعاج مما وصلت إليه من الذلة والمهانة شيء مطلوب بل واجب على كل مسلم ومسلمة وكثير هم الغيرون والحمد لله ممن لا يرضون بالانحراف والبعد عن منهج الله عز وجل ولهم جهود مبذولة ومشكورة في محاولات التغيير للأحسن وكل بحسب اختصاصه والثغرة التي اتمن عليها لكن لا بد أن نعي جيدا أن الواقع الذي وصلت إليه الأمة اليوم لم يحصل فجأة ولا في عسية أو ضحاها بل هو نتيجة لتخطيط وتدبير استمر مئات السنين بل تخطيط يسير بخطوات هادئة يحذر ردود الأفعال مكر وتوزيع للأدوار فهؤلاء لتقويض الأمة اقتصاديا وهؤلاء لهدم الأمة اخلاقيا وهؤلاء لغزو الأمة فكريا وهكذا مؤسسات وميزانيات ودعم مستمر لإضعاف أمة الإسلام وإسقاط وحدتها الإسلامية وتقسيمها إلى دويلات مختلفة ثم تبعه ما تبعه من المكر والدهاء سنين طويلة إذا كان هذا هو الأمر فهل ترى من الممكن عقلا إعادة الأمور إلى نصابها بفترة قصيرة هل يمكن تغيير واقع الأمة ورفع كل جوانب النقص والخلل في مدة شهر أو سنة أو في فترة قليلة من كان يظن ذلك فقد أخطأ وهذا من الجهل وقصر النظر فإذا كان نزول إذا كان نزول الأمة لم يحصل بسرعة فكيف بالصعود مرة أخرى فمن المعلوم أن الصعود أصعب وأشق من النزول إذن يا شباب الإسلام وندائي لكم خاصة يا شباب الإسلام إن تغيير واقع الأمة وانتشالها من الأوحال التي هي غارقة فيها ربما يستغرق وقتا طويلا فالطريق طويل ولكن على كل مسلم الا لا والا يقنط من رحمة الله وفضله إن رحمة الله قريب من المحسنين إذا، فعليك بالمشاركة وعليك بأن تجد وأن تبذل وتقدم ما تستطيع بل كل ما تستطيع على كل عاقل أن يكون له دور فاعل وعمل دؤوب، فأين العقول؟ أين الطاقات أين المواهب فكل على ثغر فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله وكل بيده الكثير من أجل البناء والتقدم بل والله حتى الرقي والتطور وأنا على يقين تام واعتقاد جازم بأن العاقبة للتقوى لكن دون انفعال واستعجال يؤثر على مسيرة الطريق بل التخطيط وتفعيل الرجال والاراء متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل بالغيث يسقي ارضنا وسماءنا شمس وصحو بادي متفائل يا قوم رغم قنوطكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي لكن الأمر الذي أؤكد عليه أن نحذر في أوقات الفتن والشدائد من تعجل المواجهة ومن تمني اللقاء دون بصيرة وإدراك فالفتن يجر بعضها بعضا وفي صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال الصيوف إذا فالتاني والرفق والحلم عند الفتن وتغير الأحوال محمود. لأنه يمكن المسلم من رؤية الأشياء على حقيقتها وأن يبصر الأمور على ما هي عليه يقول خيثمة قال عبد الله إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات فعليك بالتاوده فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر وفي الصحيحين من حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه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 لا يعني هذا ترك العمل والتواكل بل يعني السعي والتوكل والحذر من العجلة المفسدة للأمور فقد قيل قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزللي ولقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والتاني وعدم الاستعجال فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فما أحوجنا للتريذ والصبر خصوصا عند الفتن والازمات يروى من حديث سمره بن جندب قال كان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وقال النعمان بن بشير إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن فأعدوا للبلاء صبرا الموقف التاسع عشر الحذر من شرور النفس وطغيانها كالهوى والزيغ والبغي والغضب والاثره الفردية والسطحية والخور والجبن والخيانة وهذه وغيرها أمراض قلبية يغفل عنها والاحتراز منها خاصة عند الاضطرابات وعند الفتن فيطلق لها العنان يطلق للقلب العنان دون حذر فتسيطر مثل هذه الأمراض الخطيرة على النفس وتغلب عليها خاصة عند الشعور بالياس والتثبيط والقهر والظلم فان البعض عندما يشعر بالظلم عندما يشعر بتصلف اعداء الله تعالى على المسلمين ويشعر بشده القهر تجد أنه تصيبه وتكثر عليه وساوس النفس وشرور النفس وعلاج ذلك كله بالاخلاص والاعتصام بالله والصبر والتقوى فالله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وفي حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى قال قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت في الصباح والمساء فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده لا اله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه فلنستعذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا الموقف العشرون النظر والاعتبار بقصص السلف ومواقفهم عند الفتن والأحداث الجسام فانظر لورع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عند الفتنة مثلا وتأمل في إمساك التابعين ومن تبعهم عن الخوض فيها وقرأ في سيرة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل وفتنة خلق القرآن وصبره واحتسابه وعفة لسانه في كل من أذاه وتدبر سعه علم شيخ الإسلام ابن تيميه وطول نفسه في مناظرة أهل الباطل والناقمين عليه وسلامة صدره وعفوه عنهم وهكذا الكثير من مواقف وأحوال سلفنا رضوان الله عليهم في مواقفهم في الفتن ثم قارن هذا بحال بعض الشباب واغترار بعض الجهلة بمحدثات الأمور واسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين دون تمحيص أو تبيين الموقف الـ 21 كثرة العبادة والذكر في وقت الفتن والأزمات أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي قال النووي المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتطرق لها إلا الأفراد انتهى كلامه وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يقول النووي رحمه الله معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شكر الراوي وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب انتهى كلامه ونسأل الله تعالى لنا ولكم التبات في كل الأحوال إذا فاعتصم أخي بكثرة العبادة والاستعانة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاح، عندها يطمئن القلب وترتاح النفوس ألا بذكر الله تطمئن القلوب بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو حز به أمر فزع إلى الصلاح، فحق على المؤمن الصادق بإيمانه أن يكون مع ربه في السراء والضراء وفي الشده والرخاء خاصة في الملمات اذا نزلت الملمات وادلهمت الكربات واوصدت الابواب ما اجمل كثره الذكر والاستغفار بدل القيل والقال وكثره الاشاعات يقول ابن القيم عن ذكر الله كلاما جميلا يؤسفني ان اختصره لكم يقول هو يعني الذكر هو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماواهم الذي يطفئون التهاب الحريق الى قوله به يستدفعون الافات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون إلى آخر كلامه رحمه الله ومن هنا يتأكد الموقف الثاني والعشرون سلاح الخطوب سلاح المؤمن التضرع والدعاء ومناجاة رب الأرض والسماء إنه سلاح عظيم يستدفع به البلاء ويرد به سوء القضاء وهل شيء أكرم على الله من الدعاء سلاح له تأثير في تفريج الكربات فقد كان من هذه صلى الله عليه وسلم عند تكاتف الفتن والشدائد وتوالي المحن والمضائق اللجوء إلى جناب ربه بالدعاء والتضرع والخشية والخضوع كما في موقفه يوم بدر لكننا نريد الدعاء من قلب صادق وليس من قلب غافل لله دعاء من قلب مليء بالثقة واليقين كلما رأى الأمور تشتد والمكر والكيد يزداد قال هذا ما وعدنا الله ورسوله هل نحن بمثل هذه النفس؟ مثل هذه الأيام التي نرى تكالب اهل الشر فيها هل فعلا نحن نلجأ إلى الله تعالى بدعوات صادقة لإخوان المسلمين في كل مكان وكلما اشتد الأمر زاد العبد في الدعاء لمعرفته أن مع العسر يسرى نعم يدعو الله بقلب صادق من قلب مليء بالثقة واليقين ثم يفعل بكل ما وسعه أن يفعله من أسباب النصر؟ القاء التي هو قادر عليها دون تردد أو خوف، فالله تعالى يبتلي الأمة لترجع وتتوب وليسمع صوتها واستغاثتها، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من قسوة القلب. احذروا أيها الأخوة من قسوة القلب، فالله تعالى يبتلي ليسمع الصوت. فلنسمع الله اصواتنا فهذه قدرتنا وهذه حالنا ولنعل لله تعالى ضعفنا ولنقل يا ربنا هذا هو حالنا وهذا هو جهدنا لم يكن في فضل الدعاء الا هذه الايه لكفى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل العباده الدعاء اليس الدعاء تذللا وخضوعا وإثباتا وانطراحا بين يدي الكريم المنان ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فمتى يعرف المسلمون قيمة وقدر هذا السلاح فالدعاء سلاح الخطوب لكنه يحتاج من يجيد الرماية ويحسن تسديد السهام يحتاج الاستمرار لمواصله لصبر لجلد لعدم ملل أو يأس ولا تيأس من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون الموقف الثالث والعشرون لا يكفي الحماس والعاطفة والغيره وإن كان الحماس جميلا الحماس أمر مرغوب فيه فرق بين المتحمس وبين الأمية القلب لكن لا يكفي الحماس كلها خير لكن احذر أن يكون الحماس مجرد احتراق ساخن وهذا حال البعض من شبابنا وكثير من المسلمين احذر أن تكون وقتيا تنطفئ بهدوء أو خمود للأزمة فقد اعتاد الكثير من المسلمين بل وللأسف حتى بعض المؤسسات الإسلامية اعتاد النهوض والعمل بجد وقت الأزمة والخمول والفتور بعد هدوئها أو انتهائها ولا عجب فقد سكنت العواطف وخف الحماس ونسيت الحادثة وعاد المتحمس إلى غفلته والننظر لقضية الشيشان مثلا أي المسلمون عنها هذه الأيام فإلى متى وأعمال الكثير منا وقتية تزول بزوال فورة الحدث يحدثن أحد العاملين في البوسنة يقول كانت المؤسسات الإسلامية والإغاثية في بداية أحداث البوسنة كثيرة جدا بينما كانت الهيئات الإغاثية التنصيرية قليلة والآن وبعد أن جاء دور البناء والتعليم والتاثير فعلى العكس تماما حيث لم يبق من المؤسسات الإسلامية داخل سراييف سوى ثلاث مؤسسات تقريبا بينما دخلها الآن أكثر من تسعين هيئة تنصيرية إنهم يخططون ويعملون ويستغلون المناسبات بذكاء وهذا مثال واحد في البوسنه والأمثلة كثيرة في كثير من الأزمات التي تمر بالمسلمين ولا أدري إلى متى سيظل هذا الوضع ونتساءل ألا يمكن التنسيق وتوزيع الأدوار بين الهيئات والمؤسسات والموسرين بل والأفراد؟ وغيرهم من المعنيين شتان اخي بين التخطيط والتنظيم للعمل وبين مجرد الحماس والعواطف التي سرعان ما تزول بزوال أو هدوء الأزمة فالهم الصادق للمسلمين دائم وليس منقطعا لا تحركه ولا توقظه الأزمات والمناسبات فقط بل الهم الصادق للإسلام والدعوة إلى الله والتوحيد معهم في كل حال وفي كل مكان حتى يأتيهم اليقين الموقف الرابع والعشرون لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فرغم أن الكثير من الفتن والأزمات ظاهرها شر وبلاء إلا أن الله تعالى حاشاه أن يقدر شرا محظى فليس هذا من حكمته وله وحده الحكمة البالغة وما من شر يقع إلا وفيه خير وما يوقع الله على عباده من البلاء ففيه تمحيص واعتبار وهو فرصة للمحاسبة والمراجعة ومن تأمل في حادثة الإفك مثلا وكيف أنها كانت مؤامرة خبيثة في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأفضل النساء فتنة كادت تعصف بالمسلمين بل بالمجتمع كله آنذاك وكم من الأذى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعائشة وبأبي بكر وأهله بل وبالمسلمين عامة ومع ذلك ومع هذه الشده يتنزل القرآن بالبراءة ويقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وصفحات تاريخنا مليئة بالأحداث الجسام والتي عصفت بالمسلمين ولكنها كانت تمحيصا لصدف المسلمين وغربلة للمنافقين وكانت العاقبة للمتقين والنصرة لهذا الدين فتأملوا مثلا في غزوة الأحزاب وحادثة القرامطة وحروب التتار والصليبيين فكم من قلم مؤرخ آنذاك نعى الإسلام؟ ولكن الإسلام يرجع قويا متينا على أيدي المؤمنين المخلصين الجادين العاملين فإذا وقعت فتنة أو مصيبة أو أزمة فلا ننسى الجانب المشرق منها وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم عجبا للمؤمن إن أمره كله خير فإن مع العسر يسرى نصوص شرعية تملأ قلب المؤمن ثقة وتفاؤلا في كل الأحوال فالمسلم مطالب بأن لا يسمح لليأس أن يسيطر عليه مهما كانت الفتن والأزمات فالأمر قد يكون في ظاهره شراً فتكون العاقبة خيراً بإذن الله سراقه ابن مالك مثلاً يطارد النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار جاهدا لقتله سبحان الله وفي آخر النهار يدفع عنه فما أجدر المسلمين اليوم بأن ينظروا بعين التفاؤل وأن ينصرفوا للعمل والجد بدل اليأس والتخذيل؟ فكيد أهل الفساد في بوار ودين الله ظاهر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الموقف الخامس والعشرون استنباط الدروس والعبر من الاحداث والفتن والإكثار من التحدث فيها في المجالس بدل مجرد التحليلات والتخرصات والظنون وضياع المجالس والاوقات فيما لا يفيد بل ربما يضر فواقعنا اليوم قد يكون ازمه كبرى والأزمات الكبرى هي التي توقظ الامم من سباتها وتحفزها للانطلاق من جديد وتلقنها دروسا وعبرا فهل نتعاون في مجالسنا على استنباط الدروس والعبر من هذه الأحداث في حينها بدل الانشغال بتفاصيلها وتحليلها ويؤكد مثل هذا على الدعاة والخطباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين فالمسؤوليه على هؤلاء أكبر وذلك بتدارس الأسباب الحقيقية للأزمة وطرق احتوائها والخروج منها إن أمكن بل والافاده منها ومن عبرها مستقبلا وذلك عبر منابرهم التي ائتمنهم الله عليها الموقف السادس والعشرون ضرورة الفقه بالدين وعدم تطبيق ما جاء في أحاديث الفتن على كل فتنة تقع دون علم وفهم أو فقه ونظر ومنهج السلف الصالح رحمهم الله أن أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها ولكن يحل للناس أو بعض الناس مراجعة أحاديث الفتن وقت الأزمات والفتن وربما تطبيقها على أوقات وأشخاص معينين وهذا منهج خاطئ وليس من منهج أهل السنة والجماعة فهم يذكرون أحاديث الفتن محذرين منها ومباعدين المسلمين من القرب منها ولكي يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الفتنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم قلنا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أما أن يتكلف الإنسان في تأويل النصوص الشرعية من أجل أن تطابق الواقع فهذا لا يصلح وإن صلحت للعلماء فلا يصلح لغيرهم ولنحذر من انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة خاصة في أوقات الفتن فإن لها لمعانا وبريقا يخطف عقول الجهلة وأهل الأهواء ولنعود أنفسنا السؤال عن درجة الحديث ومخرجه قبل نقله وروايته الموقف الأخير التعوذ بالله من الفتن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيرا من الفتن كما في حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فذكر الحديث وفيه قوله تعالى يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن إلا لانها إذا أتت لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك بأعداء الدين اللهم ألقي الرعب في قلوب النصارى المحاربين وليهود الغاصبين وجميع أعداء الدين اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق صفهم اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز اللهم إنهم يمكرون مكر الليل والنهار وانت خير الماكرين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز اللهم فك اسرى الاقصى وطهره من اليهود الحاقدين اللهم فك أسر الاقصى اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انتقم لهم من الظالمين اللهم احفظ النساء الثكالى والاطفال اليتامى والشيبه الكبير وحمل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ليس لهم إلا أنت وكفى بك نصيرا وانت حسبهم وكفى بك حسيبا اللهم انصر جندهم ووحد صفهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم وصوب رأيهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل كيده في نحله اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين اللهم اجمع كلمتهم اللهم قوي عزيمتهم اللهم ارزقهم كلمة الحق في الغضب والرضا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همهم اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك وأعلي شأنهم وانفع بكلمتهم اللهم وفق الأمراء والمسؤولين للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لنصرة الإسلام والمسلمين وفق ولاة أمورنا خاصة اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن بين قلوبهم وقلوب شعوبهم اللهم هم لا والمستضعفين اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم واشف جميع مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض هاتف رقم أربعة واحد جدة هاتف وفاكس